الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذه وقفة مع دعوة عباد الرحمن الذين أضافهم الله تبارك وتعالى لنفسه تشريفا لهم وتعلية لمقامهم بذكر اسمها الرحمن لعظم نصيبهم وحظهم من نيل رحمة الله تبارك وتعالى فهم الحقيقون بها وأهلها ولهذا شرفهم الله سبحانه وتعالى بهذه الاضافه العظيمه الكريمة عباد الرحمن وذكر من دعائهم جل شانه قولهم واجعلنا للمتقين اماما وهذه دعوه عظيمه يلهجون بها ويدعون الله سبحانه وتعالى أن ييسر لهم هذا المظلب العظيم والمقصد النبيل، واجعلنا للمتقين إماما، والكلام على هذه الدعوة العظيمة المباركة التي يدعو بها عباد الرحمن من وجهين أو جانبين، الأول قولهم وجعلنا. فهذا فيه فائده عظيمه الا وهي ان شيئا مما يرجوه العبد ويؤمل نيله لا يكون الا ان يكون الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعله وهو الذي يضعه وهو الذي ييسره فالامر كله بيد الله وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فلا يكون العبد من أهل الإيمان إلا إذا جعله الله منهم ولا يكون من أهل الهداية إلا إذا جعله الله منهم ولا يكون من أهل الصلاة إلا إذا جعله الله منهم ولا يكون من أهل الإمامة في الدين إلا إذا جعله الله سبحانه وتعالى من الأئمة في الدين ولا يمكن أن ينال العبد أي فضيلة أو يحصل أي باب من أبواب الخير أو عمل من أعمال البر إلا إذا يسره الله سبحانه وتعالى له قال الله جل شأنه ولولا فضل الله عليكم مرحمة ما زكى منكم؟ من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء وقال جل شأنه ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه وكان الصحابه رضي الله عنهم يقولون في رجزهم والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا وفي رواية ولا تصدقنا ولا صلينا فالأمر كله بيد الله ولهذا قالوا في دعاء مجعلنا للمتقين في دعاء إبراهيم الخليل عليه السلام رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريته ربنا وتقبل الدعاء ولهذا جاء عن بعض السلف وهو مضرق بن عبد الله بن الشخير من علماء التابعين قال كلمه عظيمه جدا في هذا الباب قال لو اخرج قلبي من صدري ووضع في كف اليسرى وجئ بالخيرات كلها ووضعت في كفي اليمنى لم استطع ان اضع شيئا منها في قلبي إلا أن يكون الله هو الذي يضعه لا يمكن أن أضع شيئا منها في قلبي إلا أن يكون الله هو الذي يضعه وكان قلبي في شمالي والخيرات في يميني قال لا استطيع أن أضع شيئا منها في قلبي إلا أن يكون الله هو الذي يضعه ولهذا يلجا المسلم الصادق إلى الله سبحانه وتعالى في كل مطالبه وجميع حاجاته الدينية والدنيوية ولا يمكن أن يصلح شيء منها إلا إذا أصلحه الله اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معاك لا تصلح الدنيا ولا الدين ولا الآخرة إلا إذا أصلحه الله سبحانه وتعالى لك وفي الدعاء الاخر قال واصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين فالعبد ضعيف وعاجز و امره بيد سيدي و مولاه تبارك وتعالى ولهذا لا بد من اللجوء الى الله دوما ابدا ولا بد من الاستعانه بالله فالاستعانه وسيله لا تنال المطالب إلا بها ولا تتحقق المقاصد إلا بها فهي وسيلة لا بد منها ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لمعاد إني أحبك فلا تدعن ذبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك فلما علم عباد الرحمن مكانة الإمامة في الدين وأنها لا تنال إلا بمن الرحمن سبحانه وتعالى وفضله جل شأنه ألح عليه بالدعاء وجعلنا للمتقين إماما الجانب الآخر في هذا المطلب العظيم الذي يسألون الله سبحانه وتعالى أن ييسره لهم وأن يجعلهم من أهله وهو الإمام في الدين وجعلنا للمتقين إماما والإمامة في الدين رتبة عليا ومنزلة شريفة وإذا أكرم الله سبحانه وتعالى عبده بنيلها والفوز بها فهي كرامة عظيمة ومنة جسيمة من أعظم المنن وأجل الهبات والعطايا والإمامة في الدين أي أن يبلغ العبد رتبة يؤتم به في الدين ويكون قدوة للصالحين وأسوة لعباد الله بأن تجتمع فيه صفات الخير بحيث يكون للناس قدوة في الخيرات والطاعات واجتناب المحرمات لاجتماع الصفات الخير فيه هذا هو الإمام في الدين فالإمامة في الدين أن يكون العبد اجتمعت فيه الصفات الخير بحيث أصبح قدوة للناس وأسوة لعباد الله إذا أرادوا أن يأتسوا به في الفرائض في اجتناب المحرمات في أفعال الخيرات في النصح لدين الله في الدعوة إلى الله إلى غير ذلك يجدون قدوة له وجعلنا للمتقين إماما ولا يكون العبد اماما للمتقين حتى يأتم بالمتقين الذين قبله فإذا أتم هو بالمتقين تم به بعده المتقين ولهذا فسر مجاهد رحمه الله قول وجعلنا للمتقين إماما أي اجعلنا مؤتمين بالمتقين وهذا التفسير منه رحمه الله للآية بهذا لأن العبد لا يكون إماما للمتقين حتى يتم هو بالمتقين فإذا تم به صار إماما للمتقين بعده وأسرة الله وفي الايه الدعاء واجعلنا للمتقين اماما واذا دعا العبد ربه سبحانه وتعالى بهذه الدعوه والح عليه جل شانه في نيل هذا المطلب عليه أن يتبع هذا الدعاء ببدل الاسباب وتكاد تكون الاسباب لنيل الامامه في الدين مجتمعه في قوله سبحانه وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وتأمل اولا قوله وجعلنا منهم أئمة مع دعاء عباد الرحمن وجعلنا للمتقين فلا يكون من الأئمة إلا إذا جعله الله فقوله سبحانه وَجَعَلْنَا منهم ائمه يهدون بِأَمْرِنَا لما صبروا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يوقنون تدل هذه الآيه الكريمه على ان لنيل الامامه في الدين اربعه اسباب اجتمعت في هذه الايه الكريمه السببان الاول والثاني في قوله يهدون بأمرنا أما الأول فهو عنايتهم بالدعوة والهداية إلى دين الله ونصح الناس وتعليم الخير والدلاله إلى طاعته سبحانه وتعالى والتحذير من المحرمات ومن المعاصي والآثام يهدون أن يعملون على هداية الناس والتصلاحين والأمر الثاني مأخوذ من قوله بأمرنا اي لا بالاهواء ولا بالآراء ولا بالمحدثات ولا بالمتدعات وإنما بأمر الله وأمر الله سبحانه وتعالى أي الذي سرعه وأذن به سبحانه وتعالى ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد أي مردود على صاحبه غير مقبول منه فإذا الصفة الأولى والسبب الأول الدعوة والعمل على هداية الناس وإسلاحهم السبب الثاني أن تكون أعمال الإنسان ودعوته إلى الله سبحانه وتعالى وفق الشرع بأمرنا تكون وفق شرع الله سبحانه وتعالى السبب الثالث الصبر والصبر هو حبس النفس عن المعاصي. وحبسها على الطاعات وحبسها أيضا عن الجزع والتسقط في الأقدار المؤلمات والسبب الرابع اليقين لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فالسبب الرابع اليقين واليقين هو حصول الإيمان مع زوال الشك والريب وانتفاعها هو كمال العلم وتمامه بحيث لا يكون في القلب ادنى شك أو ريب قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرثابوا فجمعت هذه الآية الأسباب الاربعه العظيمة التي تنال بها الإمامة في الدين وللعلامة بن القيم رحمه الله تقرير بديع وتعليق مفيد حول هذه الآية الكريمة وحول هذا الموضوع بعموم في كتابه أو رسالته القيمة التي سبق أن قرات هنا في مجالس عديدة وهي بعنوان رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه وهي رسالة حقيقة ينصح طلبة العلم بقراءتها مرات وكرات لعظم فائدتها وكبر نفعها والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله